بل المسيح من مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأم صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون